أرأيت الذي ي ن ه ى عبدا إذا صلى أرأيت إ ن ه كان على ا ل ه د ا أو أمر بالتقوى أرأيت إ ن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا ل َ ا ن ل م ي ن ت ه ل َ ن َ ص ف ع ب ِ ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب َ ة خ ا ط ئ ة ف َ ل ْ ي د ع ن ا د ي ة س ن د ع و ا ل ز ب ا ن ي ة ك َ ل ا ل ا ت ط ُ ط ِ ع ه ُ و َ ا س ج د و َ ق ت َ ر ي ب